يا رب يا من علينا القهر والسوء فادنا عبد العزيز السيد guys سمواته على الأرض. <تصفيق> رب السماء. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Young yeah, we'll... not Oh, there is something in here. کنید یک بازم filt الله. رباسا تجاف سوارا. Yeah, man. اني وشفتين وقتا